والذي قال لوالديه أ ُ ف ِ ل لكما ُ أ َ ت َ ع ِ د َ ا ن ن ي أ َ ن ْ أ ُ خ ر َ ج َ وقد ََْ خلت ََِ القرون ُُْ من ِْ قبلي َِْ وهما َُ يستغيثان ََِْ الله ََّ ويلك َََ آ م ِ ن إ ِ ن َّ وعد ََْ الله َِّ حق ٌَّ فيقول ََُُ ما َ هذا ََ إ ِ ل َّ ا أ َ س َ ا ط ِ ي ر الاولين اولئك الذين َ حق عليهم َ القول في امم قد خلت من قبلهم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 أ ه ل ك ن ا ه م فلا ناصر لهم افمن كان على بينه من ربه كمن زين له سوء عمله, له سوء عمله واتبعوا اهواءهم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 ولهم فيها من كل الثمرات و م غ ف ر ة من ربهم كمن هو خالد في النار و س ق و ا م ا ء حميما فقطع أ م ع ا ء ه م ومنهم من يستمع إ ل ي ك حتى إ ذ ا خرجوا من عندك قالوا للذين أ و ت و ا العلم ماذا قال آ ن ف ا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 ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم إ ن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله و ش ا ق ا ل ر س و ل من بعد ما تبين لهم الهدى لن ي ض ر ا ل ل ه شيئا وسيحبط أ ع م ا ل ه م يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا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 والله معكم ولن يتركموا اعمالكم انما الحياه الدنيا لعب ولهو إ ا ن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم إ ان يسالكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج اضغانكم ها ت م هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل ف إ ن م ا يبخل عن نفسه والله الغني و أ ن ت م الفقراء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 فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت ف أ ص ل ح و ا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون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 وقال قرينه هذا ما لدي عتيدا القيا في جهنم كل كفار ع ن ي د مناع للخير معتد مريبا ل ذ ي جعل مع الله إ ل ه ا آ خ ر فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أ ط غ ي ت ه ولكن كان في ضلال بعيدا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 يوم تشقق ا ل أ ر ض عنهم و سراعا عن ذلك حشر علينا يسير نحن أ ع ل م بما يقولون وما أ ن ت عليهم بجبار فذكر بالقرآن, من يخاف وعيد. فذكر بالقران من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذريات ا ذرا